هل الفرح في دارنا وسقيا هلل الفرح في دارنا وسقيا هلل الفرح في دارنا وسقيا هلل الفرح في دارنا وسقيا والسعد وصون الفخر عنا يا وصون الفخر غنايا والسعداء وصون الفخر غنايا والسعداء وصون الفخر غنايا متباشره, وأربع متباشرة بسولها وربايا متباشره بسولها وربايا متباشره بسولها وربايا أجرى وارطم ياها في عينها حروب الهنة تقرأ, تقرأ, تقرأ, تقرأ ياها في عينها حروف الهنة تقرأ ياها في عينها حروف الهنة تقرأ ياها في عينها حروف الهنة تقرأ ياها العيد فيها بل فعيد Yeah, yeah yeah. ري كن بحلته يا يكساياك كن بحلته يا يكساياك كن بحلته اللي على على اللي على على يا wij zijn degenen قبوس إشار وعزن باياه قابوس إشار وعزن باياه قابوس وعزن بايا. قابوس وعزن بايا.